إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره بالله الشرور من الله فهو المهتد ومن تجد له مرشدا لا الله من سلك ومن عنه يمينا يسارا سوى عليكم برحمة الله وبركاته. اه طبعا جانا او فرمودي أبزالي دخيني اه فرمودي قول الله عرابي او عرابي كواني في <تصفيق> كردية طبعا انا فرمودي شي زور زور بحيثنا واروها اهو المانبا او كان اه اه اه تنرويوااتي في ثلاثة كان في زانيك وكوشا وروى سوذي وشدة كبيرين أو الإمام بزران كتب أو بابيل بعندنا أحيانًا عن من أي كنيه أبو داوودا في كتاب قارث الأرضاب الأرض يصيبها الأول نوزل يكوا ميزي في ركيز الآية صل تير يعني ذايني لكتابي أم الشافعي نهاية ما يطهروا الأرض وما لا يطهرها اول عرضي يوم تخيروا. أستك عرضي بعريك هذا، أستك في اليومي هو قدر استك. الإنسان دائما لما هو قدر تلاستك ما علبيبي شرقيبي. لأنه مستقبله هو التعليم الكبير حديث اخي دخيني هو اسمين تسليد اخي موعديني من كان. كان أه... قال دخل اعرابي اذين اعرابي اعرابي معناه يتجل. اعرابي عكسي او م... اه مدني مدنيه مدنيه اه اعرابي خلص ديه لما اواميك اعرابينا لدرجة لدرجة شيء شو سجال هيا درجة شيء كم تل كم تل عاجي كم تل كم تل عاجي لا خبرية هيا كم كم تل عاجي هيا قالوا تدور رجوع هير تبي أنا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 ما يؤمن بالله ونья كورا أعرابي أو يوانيه طالع أعرابي زياتل خد السر لا صديق أنت عربي س غيري عربي, عربي, عربي. هو قالوا وقت في غضب صلى الله عليه وسلم أو آيات جل سحرا كان هذا جارستك هذا الرجل آدم هذا بالله من الشيطان الرجيم يا يغل الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء الشياء لكم تسوقكم ما أي علينا؟ أقول بس يا لا تدلوا عن الشعب، بس يا لاندك شد لكم، إن قلت لكم أقول لموت الروم بيتم كسوقكم، ذل كنا. شو هذا؟ ذل هو دليله. تمام؟ هذا زين يعني؟ واليا طبوا الصحابة قالوا هذه؟ الصحابة حقيقيينه في الشارقة. عبد الله الكريم مسعود رزاوي خويا زعفرميتو يوم الصوارواني اعرابيك وانا ذكر الصوارواني يجيش لي وانا ذكر دي برسياده جيمكا لويتريثن لويل لوماش الرونوا عشقا بي هذا هو الزبيره قا يقولو جاريويا لا ريجبيلو على صوره انت ذكر هذاك لو لا ريجبيلو هكا لا ري صعب كان هناك يا ابو شيال شيالكم ادين من هناك يا ابو لو جاي ويلا عموما هذا جاريويا تلقى غير مبدي على الجزائر ما لكنك تتعلم ان تتعلم الله عليه ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم قال اللهم ارحمني ومحمدا خذ رعاً بمك يغمبت الله عليه ولا ترعاً معنا أحداً احد رعاً يا خي الله هذا النبي صلى الله عليه وسلم وش نأخذه؟ فقال لقد تحجرت واسعا هو زوجته كذا يعني تضيقنا. تحجرت. هو يقول لي حجر. حجر دانان. حجر دانان اللي بياني بدل. ده سمعت دانان في كل لقد تحجرت واسعاً. هو بقول رامي ده غير صفر كل كذا. فلم يل ناس سيف هذا هو المسجد المسجد في المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد كان المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد لأني هذا الإنسان إنسان, إنسان. كل راب غري كل قطعك لاش طبعاً صير صلاة الزوجة دي خشيبة دي يجلح على ذاك الواردة القطعه راب وسينيته الراغي راب زم نقول تبعه راب يعني يجلح دون واردة رزوارده تشوي هذه غير يشريش دولار والله كافية هذيك أجب كافيه اجبازه اه دوش أنا اول نزالة. أنا اعمل لك فقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه سجلا من ماء ومن ماء برون او انا سجل من ماء حين انما سجستشينيا سجيوه الله أودل وأدل وقال إنما بعثتم ميسرين أيو أعتقد لي بخوالي ما ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار ما لم يكن يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هذا هناك ده يكون هناك من يكون هناك من من ناري خيرنا ناري خير وفر ناري ناري كنزور ناري ناري ولم ان خذ اختياري اختياري اخر गुनाح نبوايه اخر جواز نبوايه طبعا هو عادي اذا زكا ما دي دي. طبعا لا أحتاج مساجد. نعم. بيرك ولا لا بساني. الحضور المبكر من المعلم. لو مما يقول له دور كبير. وتأثير في الإقتداء به من من قبل المتعلم ترى؟ ليش كان أجل زوجته هذا؟ جل؟ وايلى ذا؟ أو عملية إلا عذر الشيء. عذر من غير نبياته. يتملون منا لو يوم روز عندك وادس منا حد ينير أطنايح يدون على نفس رجمن بس لو روز يوم من حطيني وش ده يجادم عارف تقدر يلا لو لو قلنا أبى أنا مندسرى يعني إيش من أبوه مرتبين أبوه إنه بساعبين ومشتاق لا كيدك ماذن بن مسعود ده تعطيني تحديد كيفين الله ما بصر في طلبي حاضر بي ولو قدر ان عربيا دخل المسجد لا يكون اللي يغسل اذرين بيدخل المسجد هذا المسجد ورسول الله